الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين تكلمنا في سبق على قول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما افتله به إلى آخره والنذكر الآن ما في هذه الآية الكريمة من الأحكام والحكم فمنها أي من أحكام هذه الآية وحكمها وفوائدها حاجة شدة حاجة الناس إلى الأنبياء والمصريين لقول الله تعالى كان سمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين ومن أحكام هذه الآية وحكمها أنه يجب الرجوع عند التنازع إلى ما جاء فيه الرسل. بقول الله تعالى كان ناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم كتاب ليحكم بين الناس فيما اختلاف فيه. وأنزل معهم كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها ديان رحمة الله عز وجل في إرسال الرسل ومن فوائد الآية وحكمها فضيلة العلم والعلماء لأنهم هم المرجع إلى الناس ليحكموا بينهم بما أنزل الله عز وجل وهم يكون إرث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإن العلماء ورثة الأنبياء يرثون الأنبياء في أمهم بالعلم والعبادة والدعوة ومن فض من فضائلها وحكمها أن مضمون الرسالات الإلهية شيئا البشرة والإنذار، وذلك لأن المعال معال الخلق إلى دارين هما الجنة والنار فإما مؤمن يبشر بالجنة وإما كافر يبشر ينذر بالنار ومن ثوائد هذه الآية وحكمها, وحكمها أن الكتب منزلة من عند الله عز وجل وأنهما من رسول إلا ومعه كتاب أنزله الله عز وجل عليه وآخر هذه الكتب وأعمها وأنفعها الكتاب الذي نزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم نسأل الله أن يجعلنا ممن يثنون حقه تلاوته ومن فوائد هذه الآية وحكمها وأحكامها أن الكتب تشتمل على الحق فكل ما فيها حق إن كان خبرا فهو حق وصدق وإن كان حكما فهو حق وعدل كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدلا لكلماته وهو السمير علي ومن فائد هذه الآية وحكمها وأحكامها اطمئنا العبد لما جاء في شرائع الله ونزلت به كتبه اطمئنا العبد لما جاء في شرائع الله ونزلت به الكتب حيث وصف الله, الله ذلك بأنه حق والحق مقبول لكل ذي عدل وإنصاف وعلى هذا فلا يمكن قبول الاعتراض على شيء من شريعة الله عز وجل لأنها كلها حق ولكن الحق قد يخفى على بعض الناس فتخفى عليه الحكمة فإن كان مؤمنا حقا استسلم أدعى وكان كما وصف الله عز وجل المؤمنين في قوله وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره وإن كان غريف الإيمان فقد يقع في قلبي شك من حكم الله عز وجل وحينئذ يهلك ويضيع ومن هوائد هذه الآية وحكمها وعكامها أنه كلما كثرت الأمة كثر الإخشلاء وذلك أن الناس حين كانوا قلة كانوا على دين واحد فلما كثروا اختلفوا وتنازعوا واحتاجوا إلى الرسالة وهذا أمر مشاهد لأنه إذا كثرت الأمة كثرت الأهواء والأغراب الموافقة الشريعة والمخالفة للشريعة ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها وأحكامها أن الذين اختلفوا في الكتاب بعد أن يوتوه إنما كان اختلافهم بغيا وعضوانا لأنهم عرفوا الحق فكان واجب عليهم أن يتفقوا عليه، واختلافهم فيه عدوان وبغي ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها وأحكامها التحذير من الاختلاف في الحق حيث كان بغيا وعدوانا وكل إنسان لا شك يكره البغي والعدوان فيجب الحذر من الاختلاف في دين الله ويجب الاتفاق عليه كما أمر الله به في قوله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحين إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وبهذا نعرف خطأ من خالف الحق في هذه المسألة العظيمة وجعل اختلاف الرأي فيما فيه مساغ للاشتهاد سببا باختلاف القلوب والتفرق حتى صار يضلل الآخرين في أمر لهم فيه سعة ويقول عنهم إنهم مبتجعة وربما يتجاوز إلى أكثر من ذلك فيقول إنهم كفره هو بالله في أمر يسوق فيه الاجتهاد وليس أحد المختلفين بأولى من الآخر بالصواب إلا ما وافق النص وليس عند أحدهم وحي يجب اتباعه فالكل هم مشاهدون فالواجب أن تتسع الصدور لمثل هذا الخلاف السائر وأن تختلف القلوب به كما كان ذلك شأن الصحابة رضي الله عنهم حيث يختلفون في الأمور التي يسوق فيها الاجتهاد ولكن قلوبهم واحدة لا تختلف ومن فائد الآية الكريمة وحكامها وحيثمها أن ما أنزل الله تعالى من الكتب فهو بيّن واضح ولكنه يحتاج إلى شيئين الأول الإخلاص في طلب الحق وأن يكون رائد الإنسان الوصول إليه إلى الحق لائِ إلى أن ينتصر على خصمه أو يعلو قوله بحق أو بباطل فإذا كان مخلصا لله تعالى في طلب الحق واتبع السبل التي يهتدي بها الحق بعناية وعلم فلا بد أن يوفق إليه لأن آيات الآية الآلابينات واضحة ومن فوائد هذه الآيات الكريم وحكمها حكمها وأحكامها أن الإيمان سبب للهداية. وكلما ازداد الإيمان، الإنسان إيمانا ازداد هدى بقوله تعالى فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وهذه من فائد الإيمان ومن فائد الآية الكريمة وحكمها وأحكامها بيان منة الله عز وجل على المؤمنين بالهداية لما اختلف فيه من الحق ومن فوائد الآية الكريمه وحكمه وأحكامها إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها لكن بإذن الله لقوله هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فالإيمان سبب لهداية الله لكنه ليس سببا مستقلا اللي هو بإذن الله عز وجل ومن فائد الآية الكريمه وحكمها وأحكامها اللجوء إلى الله تعالى في طلب الهداية وأنه لا هداية إلا بإذن الله عز وجل ومشيئته لقوله والله يهدي من يشاء إلى صحاب مستقيم. ومن فائدها وحكمها وأحكامها إثبات مشيئة مشيئة الله أو إثبات تعلق مشيئة الله تعالى في أفعال الخلق فيكون في هذا رد على القدرية الغلاة الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا مشيئة له في هداية الخلق ومن فوائد رأيك الكريمة أن دين الله صراط مستقيم لا وجاج فيه ولا انحراف من قوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نسأل الله الهداية لنا ولأخواننا إنه على كل شيء قدير وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته